ان الانسان لابد كفور لكل امه جعلنا من سكنهم ناسك فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم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 إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَحْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنزل بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ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 أَمَّنْ رَوَعَدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ